أصحاب الجنة هم فيها غالبون مثل الفريقين كالعما والأصم والبصير والسميع هل يستويها لمثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لا تعبدوا إلا الله إني أخاط عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك الزمان هم رابلنا بادئا وما نرى لكم علينا من فضل بل لهمكم كاذبين ما من عنده فعُميت عليكم أنُلزمكمها أنُلزمكمها وأنتم لها.